يُرْجُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ تَرَوْنَ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكفُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَتَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَأَرِنِي كَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا مِنُوا بِمَااءُذِلَ عَلَينَ وَيَكُّونَ بِمَا وَرَأَ وَيَكقُونَ بِمَا وَرَ أَْغُ وَهُ وَحَفْ قُمُ مَعَهُمْ قُلفَلمَ تَ قُتُلونَ أَ فيِيَ أَو اللهَّهِ مِنْ قَوِلُ إِ كُ تُم مُؤِّنين وَل قَدجَ ثم استخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا نيثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعطينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن